رَزْبَهَا نور الْقَمَارِ شَطَّى الْبَحَارِ نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس رَزْبَهَا نُورَ الْقَمَارِ شَطَّى الْبَحَارِ الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس طرز بها نور الجمر شط البحر نص الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس رزبها نور الجمر شط البحر نصغى الشهر والليل من فرح وعريس ليلة حميس ليلة لقاء a yeah. يوم عيد كل فرحته بالجديد لقياك عندي يوم عيد موج البحر مغنوا قصيد والليل من فرحه عريس ليله الخمي والليل من فرحه عريس ليله شط البحر نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس طرز بهالور الجهر شط البحر نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس lelet luga okay. da moad بحر مغن او قصيد lailati ismaei oy gul bi ahatu dakhilallah dakhilallah rjay دخيل الله رجائي ليله خميس قلبي بدقاته الى روحي ناديك اسمعي وي قلبي بدكات ولا رحتي يناديك اسماعيل ويقل ويقل ويقل بأرضات دخيل الله دخيل الله رجعيني انتي في ها الدنيا inti fi haddunya anabraini Ja <gülüyor> ga <gülüyor> خص لك الغالي اني نفيس معك منك ولك يا لك الله علي يرخص لك الغالي النفيس إني معك منك ولك يرخص لك الغالي النفيس, النفيس والليل من فرح وعريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس Leilat hamis